وزوجته على مذهبه الخبيث حينما دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم شيخ البخاري الإمام العالم المحدث الحافر فقالت وقد تحدثت عن العرش تهزأ بذلك قالت العرش ليت شعري من أي خشب هو نجر من نجره تستهزئ بذلك منكرة له ولكن هيأ الله لها زوجة العالم المحدث التي تربت على يديه ودرجت في بيت فيه السنة لا تعلم إلا السنة ولا تسمع إلا السنة صكت مسامعها أحادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفادتها علما قالت وكان الطافحة الأسنان زوجة جهل فقالت نجره الذي نجر أسنانك هذه فبوهت الذي كفر والله الأهدق من الظالمين تريد أن تُنكر العرش قال شيخنا سماحة شيخنا رحمة الله عليه شهاب العزم باز كنا نقرأ عليه هذا قال خبيثة من خبيث زوجة جهم خبيثة وجهم خبيث فأورتها القبيس